بسم الله الرحمن الرحيم ألف أولي لام ميم صاد كتاب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 فما كان دعواهم إ ذ جاءهم باسنا إ ل ا ان قالوا إلا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 ف موسوعه ل الذين ئ ك خ ر ا أ ن ف م م ب ا ك ا ن و ا ب ل س ي ل ل م ل و م ا ل ق س ل ا م ي ه في ا م ر ض و ج ع ل ن ا ل ك م ف ي ه ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ن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 ش م ا ل ه م و ل ا تجد أ ك ث ر ه م ش ا ك ر ي ن ق ا ل اخرج ب ل س ي للعلوم ا ل م منهم ن تبعك ل ا م ل أ ن ج ه ن من م أ م ع ي ن و ي ا آدم س ن أنت و ز و ج ك ا ل ج ن ة ف ك ل ا من ح ي ث شئتما و ل ا تقربا ا هذه ل ش ج ر ة ف ت ك و ن ا م ن ا ل ظ ا ل م ي ن فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اوريا عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره إ ل ا ان تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين وقاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين ف د ل ا ه م ا بغرور فلم ف ا ا ق الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما موسوعه ا ل ن ا ل ش ي ط ا ن ل ك م ل ع ل ب م ا ل ن ا أ ن ف س ن ا وإن ل ا و ت ر ح م ن ن ا ل ك و ن ه م ن ا ل خ ا س ر ي ن ق ا ل ه ب ط و ا ب ع ل س ي ل ل ع عدو و ل ك م في ا ل أ ر مستقر ض م ت و ا ع إ ل ى حين ق ا ل ف ي ه ا وفيها تموتون ومنها تحيون تموتون تخرجون يا بني آ د م قد أ ن ز ل ن ا عليكم ل ب ا س ا و ر ي س و آ ت ك م وريشا ولباس التقوى ذلك خير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 ونزع ع ه م ا ل ب ا س ه ليريهما م ا س و آ ع ه م ا إ ن ه ي ر ا ك م هو ق ب ي ل ه من ح ي ث ل ا ت ر و ن ه م إ ن ا ل ن ا ا ل ش ي ا ط ي ن أ و ل ي ا ه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 خ ذ و ا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إ ن ه لا يحب المسرفين قل الله التي لعباده من حرم زينة الله التي أخرج والطبيب طيبات ا من ل ر ز قل ق هي للذين آ م ن و ا في ا ل ح ي ا ة الدنيا خالصتي ن يوم ا ل ق ي ا م ة كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون ن قل إ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 ودخلت من قبركم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت أ خ ر ا ه م ل أ و ل ا ه م ربنا قالت اخراهم ليولاهم ربنا هؤلاء اضلون فاتهم عذاب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 「私の思い出は ل でもない」 ر س ل ر ب ن ا ب الله ح ق ونودوا أن ت م الجنة أ و و ر ث ت ا بما كنتم م ت ع ل و ونادى ن أصحاب أ ص ح ا ا ب ل ج ن ة أصحابا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ف أ ذ ن م ؤ ذ ن بينهم ا ل ل ع ن ة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم ب ي ا ل آ خ ر ه كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا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 م و س و ن أ ه ؤ ل ا ء ا ل ذ ي ن أقسمتم ل ا ي ن ا ل ه م ا ل ل ه برحمة أ د خ ل و ا الاسلاميه ج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 ان الذين ك ا نعمل قد كفروا أ ن ف س ه ما وضل عنهم م كانوا يفترون ن إ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 ل ث م ر نخرج ا ا ت كذلك ل م و ت ت ى لعلكم ك ذ ر و ن و ا ل ب الطيب ل د يخرج ن ب ا ت ه ب إ ذ ن ربه و ا ل ذ ي خبث ل ا يخرج إ ل ا ن ك ي ا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 أخاف ع ل ي ك م ع ذ ا ب يوم ع ظ ي م ق ا ل ا ل م ل أ من ق و م ه إ ن الاسلاميه ن ر ك في ضلال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 لنراك في سفاهة وإنا لنظنك وإنا من الكاذبين سفاهة في قال يا قوم ليس بي س ف ا ه ة ولكني رسول من رب العالمين ا ب ل غ ك م رسالات ربي و أ ن ا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن عجبتم ج امين ك ذكر من ربكم على رجل منكم رجل من على ل ذ ذ ر ر ك ك م و و إ ذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق ب س ط ة فاذكروا آ ل ا ء الله لعلكم تفلحون قالوا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 ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في اسماء ل س الله ا أنتم وآباؤكم س م ن ى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 وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا ً وتنحتون الجبال بيوتا ً فاذكروا الاء الله ولا وتعثوا الأرض في م ف س د ي ن ق ا ل الملأ ا ل ذ ي ن ا س ت ك ب ر و قومه ا من ل ل ذ ي ن ا س ت ض ع ف و ا ل م آمن منهم ن أ ت ع ل م و ن أن ص ا ل ح ا س ل من ربه ق ا ل و ا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالله وانا بما ارسل به م فعقروا الناقه وعتوا عن أ م ر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين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 ت ط ه موسوعه النابلسي للعلوم ر ت الاسلاميه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 م و ف و ا الكيل و النابلسي م ي ز ا و ل ت خ س ا ن ا أ ش ا ه م و ل ا تفسدوا ا في ل أ ر ض ب ع د إ ص ل ا ح ه ا ذ ل ك خير ل ك م إن كنتم م م ؤ ي ن و ل ا تقعدوا بكل ص ر ا ط ي ن توعدون وتصدون سبيل الله من آ م ن به و ت ب ر و ن ه ا ع و ج ا واذكرو ا ذ ك ن تم قليلا فكثركم ا ن عاقبة ا ل م ف س د ي ن وإن كان طائفة م ن ن ك م م آ و ا ب الله ذ ي أ ر س ت ب و ط ا ئ ف ة ل م ي ؤ م ن و فاصبروا ا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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ى ا ل ل ه ت و ا م ي ا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 إلا أخذنا, أهلها الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضر اسماء ل الله الحسنى بغتة فأخذناهم بغته وهم لا يشعرون ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم ب ر ك ا ت من السماء والأرض ولكن اسماء أ ذ ن الله و أفأمن ه ا ا ل ح س ن ا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 ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قصت عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم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 私たちは今日の夜を迎えたのはこの時間を迎えたのはこの時間を迎えたのはこの時間を迎えたのは كيف كان عاقبة المفسدين عاقبة وقال موسى يا فرعون إ ن ي رسول من رب العالمين حقيق على أ ن لا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 الصادقين موسوعه ا ل ن ا هي ب ي ض ا ء ل ل ن ا ر ي ن ق ا ل ا ل م ل أ م ن فرعون قوم إن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 يأتوك بكل س ا ح ر ع ل ي م و ج ا ان ل س ح ر ة ف ع و ق ا لنا و ا إ ل ن لاجرا إ ن كنا نحن الغالبين قال نعم لفضيله <تصفيق> ا ل م ق ر ب ي ن ق ا ل و ا ي ا م و س ى س ح ر و اسماء أعين ا ل و و ا س ت ر ه ه ب و الله بسحر ا ل ح ي ن ا عصاك فإذا هي تلقف هي م ا ي و س و ق ع ا ل ح ق و ب ط ل ما كانوا ي ع م ل و ن ف غ ل ب و ه ن ا ل ك ا ق ل ب و ا م ي ن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 لأصلبنكم أجمعين قالوا إ ن ا الى ربنا منقلبون وما تنسون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 قال عسى ربكم َُُْ ان يهلك َُ عدوكم َُُّْ ويستخلفكم ََََُِْْْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ فينظر ََ كيف َ تعملون َََُْ وَلَقَدْ أَخَذْنَا فاذا ر ع و ن ب ل الثمرات لعلهم س ن ن ونقص من ي ي ك ر و ن ف إ ذ جاءتهم ا ل ح س ن ة قالوا لنا هذه و إ ن تصبهم س ي ئ ة يطيروا بموسى ومن معه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 فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بأن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 ذلكم بلاء てく ربك る عظيم وعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله ة وقال موسى ل أ خ ي هارون اخلفني ولا قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين سبيل في تتبع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 ف إ ن استقر مكانه فسوفت راني فلما تجلى ر ب ه للجبل جعله دك و خ ر م و س ى صعقا فلما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 واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له فواء الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 عن ا ل له ملك ل ذ ي ا س م ا و الله ت و ا أ ر ض ا إ ل إ ل ا هو يحيي ويميت فآمنوا يحيي ا ب ل ل ه و ر س و ل ل ه ا ن ب بالله ي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ى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 و أ خ ذ ن ا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما ن ه و عنه قلنا لهم كونوا ق ر د ة خاسئين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 ا و م ن و ا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه أشرك ن ب م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 س لفضيله ق منها أ ا ل ف ك ا ا ن من ل غ ا و ي ن ولو شئنا ل ر ف ع ن ا ه ب ه النابلسي و ك ه أخلد إلى ل أ ر ض و ا ت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 مالني القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وانفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو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 هو الذي خلقكم من ن ف س واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إ ل ي ه ا فلما تغشاها حملت حمل ا خفيفا فمرت به فلما قالت دعوى الله ربهما لئن آ ت ي ت ن ا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما فيما صالحا جعلا له آتاهما شركاء فيما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 فادعوهم فليستجيبوا لكم إ ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها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 َالَّذِينَ لَا وَلَا الْهُدَى إِلَى ال يَسْتَطِيعُونَ يَنْصُرُونَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ نَصْرَكُمْ أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ يَسْمَعُونَ「私たちの思い出は何でも知 ر ていない」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 م ل س و ع ن ا ل ذ ي ن ا ب ل س ه م طائف م ن ا ل ش ي ط ا ن ت ذ ك ر و ا فإذا ه م مبصرون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 هذا بصائر م ن ربكم و ه س و ر ح م ة ل ق و م م ي ؤ ن و و ن إ ذ ا قرئ ا ل ق ر آ ن ف ا س ت م ع و ا ل ه و أ ن ص ت و ا ل ع ل ك م ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو و ا ل آ ص ا ر ولا تكن من الغافلين ل د ر ب ك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون